بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم احفظ طريقنا وانفعنا به وبعلومي في الدارين اللهم آمين امين قال الإمام مؤلف رحمة الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلومكم وعلوم الصالحين في الدارين التاسع والعاشر والحادي عشر من أركان الصلاة التشهد وقعوده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك والدين قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن أركان الصلاة وأن هذه من الأركان منها ما هي أركان فعلية ومنها ما هي أركان قولية فالركن الفعلي هو الجلوس للتشهد أو التشهد وهذا هذا الركن القولي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ركن القولي والسلام هذه الأركان الذي هي آخر الأركان لعله يتكلم بعد ذلك على ما بقي فالأركان منها ما هي فعلية كالركوع والسجود والجلوس بين السجدتين والاعتدال والجلوس التشهد ومنها ما هي قولية كتكوينة الإحرام والفاتعة والتشهد التشهد الثاني والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام هذه أركان قولية والتشهد معروف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد هذه فرد فيها الامام الشافعي والشافعية للائمه الاربعه الأربعة، لكنها أو لكن الدليل معه، الدليل مع الشافعي لأن الرجل الذي صلى ولم يتشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرسول عجل هذا، ثم نادوه، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: جلست فقل وعلمه، ثم قال ثم صل علي، وهذا أمر وينبغي القول فيه وقد احسن إذ انفرد به ذلك بمحاسنه نعم يعني اطلب اللهم صل على على محمد هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم اما بالنسبه للال فالصلاه عليها واجبه يعني من من بعض الصلاه وليست سنه ولا هي ركن وهذا الذي تكلمنا عليه بالامس او بالدرس الثاني كان في الدرس الذي بعدكم فرقنا فيه بين الأفعال بين الأركان وبين الـ الـ الـ السنن والأبعاد. نعم. قال فالتشهد وقعوده إن عقبه ما سلام فركناني. التشهد تشهدان. التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية. التشهد الأول بالنسبة للثلاثية والرباعية. هذا <تصفيق> التشهد سنة. سنة لكن من أبعاد الصلاة بحيث لو تركه سجد السهو والشافعيين يقسمون افعال الصلاة إلى أو يقسم إلى أركان وأبعاد وسنة الهيئات فالأركان ما لا بد منها ولا يقوم مقامه سنة ولا بعض والبعض هي كالحناب اللي عندهم أنه واجب هذا ينجبر بسجود السهو إذا ترك وسواء تركع سهوا أو عمدا كالتشهد الأول والقلوط وبالنسبة لباقي السنن كلها فإنها سنن هيئات إن أتى بها فحيها لا وإلا من أتي بها فلا شيء عليه ولا سجود للسهو وسيأتي بها ويتكلم عنها جميع عن النعم قال فالتشهد وقعوده إن, عقبه إن عقبهما و... السلام يعني التشهد الأخير من الصلاة الثنائيه شهد واحد اول الاخ من الثلاثية والرباعيه فهذا التشهد ركن وان لم يعقبهما سلام يعني كتشهد الاثان الاول من الثلاثية والرباعيه فهما سنه نعم ولو والا فسنتان وكيف قعد جاس كيف يقعد كيف يقعد قلت يقعد كيف قعد؟, كيف قعد كيف قعد السنه ان يقعد مفترش و على إلية متورك، لكن كيف قاعد جاس؟ لكن كيفية الصلاة أن يقعد متورك بالنسبة للتشهد الأخير ومفترش بالنسبة للتشهد الأول، نعم متورك قاعد معكم في الجلوس بالتشهد إذا أعقبه السلام مباشرة بالتورك. وإن لم يعقبه سلام فالافتراش حتى لو كان تساعد الأخير إذا كان سيسجد للسهو فإنه يكون مفترشا وليس لا لابد أن يعقبه سلام مباشره فإذا كان يحتاج لسيسجد للسهو أو كان سيقوم وكان كان مسبوقاً ففي هذه الحالة يفترش ولا يتورك قال ويسن في الأول الافتراش فيجلس على كعب يسراه وينصب يمناه أيوة يجلس على كعب يسراه يفرشها فرش يفرش لجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابعها متجهة نحو القبلة قال ويضع, ويضع, ويضع أطراف أصابعه للقبلة ويضع أطراف أصابعه هكذا للقبلة فوقفك لديه هكذا للقبلة، وهذا هكذا نعم قال وفي الآخر التورق وهو الافتراش لكن يخرج يسراه من جهة يمينه وينصق وركه بالأرض ينصق وركه بالأرض ويخرج رجله من تحت أو من تحت ساق رجله اليمنى نعم قال والأصح يفترش المسبوق والساهي الساهي والمسبوق ايضا يفترش ولا يتورك لأنه سيحتاج إلى حركة فإن احتاج إلى حركة فإنه لا يتورك سيكون متعبا نعم ولا يتورك إلا إذا سلم مباشرة نعم قال ويضع فيهما ما يسراه على طرف ركبتيه ويضع مثل ما وضع في الأولى أيضا يضع هكذا على طرف ركبتيه اليسرى باليسرى أيوة قال ويضع فيه ما يشراه على طرف ركبته منشورة الاصابع بلا ضم ايوة نعم اتجه القبلة قلت الاصح الضم والله اعلم حتى تكون مكتبئة الالتساق او الاتجاه الاصابع كلها للقبلة نعم قال ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر يقبض من يمناه الخنصر والبنصر ايوة وكذا الوسطى في الاظهر وكذا الوسطى في الاظهر لكن ليس هذا القبض وانه القبض فانتريك ثاني اكرا قال ويرسل المسبحة ويرفعها ويرسل, ويرسل المسبحة الله. هكذا الى الجهة القبلة ثم يرفعها عند الا عند الا عند الاثبات لا عند النفي الاحلاف يقول يأتي بها قائمة ثم بعد ذلك يرفعها عند النفي يقول لا إله إلا الله يقول لا إله لا إله إلا الله وعندنا يقول لا إله إلا الله فعند الإثبات عندنا يرفعها وعند النفي يخفضها يقرأ ولا يرسل المسبحه ويرفعها عند قوله الا الله ولا يحركها ويكفي حركه واحده هي الاشاره واشار بهذه الاشاره تحديد عندنا في المذهب ثلاثه اوجه الوجه الأول انه إذا حركها في كل تسود سنة والوجه الثاني إذا حركها تبطل الصلاة. والوجه الثالث أنها من السنة الوجه الأول أنه يحركها كل ما ذكر الله وأنه من السنة أن يحركها والوجه الثاني أنها لا يحركوها ثلاث حركات ثبتة للسلام والوجه الثالث أنه يحركها مرة واحدة وهذا هو المعتمد فيقرأ قال والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد والأظهر من القولين في كيفية وضع الإبهام بالنسبة لي التشهد ان يضمها كموضع اه... ثلاثه وخمسين كيف توضيح 53؟ وخمسين كدا. هذا العرب إذا عرى لهم تعد تقول واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة واحد يكون هنا والسبعة يكون هنا ثلاثة يكون هكذا وتسعة هكذا واضح? فهو يقول الآن يضمها ثلاثا أي ثلاثا والخمسين هذه الوقود عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين ستين هكذا ثلاثة وخمسين. واضح؟ لكن الإمام النووي يقول وإن ما تقل فقهة بثلاثة وخمسين إلا أن الكفية تكون تسعة وخمسين هكذا واضح؟ هكذا. فأنت وضعت هكذا أو هكذا, هكذا الحديث ثلاثة وخمسين. تروح ولا ما الأعداد من واحد إلى ثلاثة هكذا، إلى تسعة بهذه الأصابع فقط، من واحد إلى تسعة بهذه الأصابع. لكن في كيفيتها أن تقول واحد وتضمها إلى اصلها وليس إلى راحة اليد. قل واحد، اثنين، ثلاثة هكذا. أربعة ترفعها قليلة. خمسة هكذا فإذا قلت لك أقول خمسة فتقول هذه خمسة وهذه أربعة واضح أيوة أربعة خمسة ستة إذا قلت لك كم الستة ها من يقول الستة كم الستة تكون هكذا هكذا لا ينفق هذا الأرض هكذا أي ستة طيب السبعة أي السبعة ثمانية تسعة إذا من واحد تسعة هكذا والع... وال... وال... والعقود هنا واضح كان لهم حركات وطرق, وطرق في معرفة ال... ما كان يدرسوا الرياضيات ولا لكن كانت سهلة يعني فيقول مثلا سبعة في سبعة بتسعة واربعين كيف يسوي؟ سبعة خمسة زائد ثلين يسوي سبعة خمسة زائد ثلين سوية سبعة فيقول هكذا فيضرب هذا ويجبع هذا اثنين زائد ثلين كم؟ اربعة وتانا في تسعة تسعة واربعين. واضح. ما يحتشعش. سهل جدا يعني. ماش معقدة ولا حاجه حاجة. اقرأ. قال والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فرض في التشهد الاخير والاظهر سنها في الاول. الصلاة ايش? الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرض. في الثاني فرد وهو الذي فرد فيه الشافعي وحسر إذا انفرد حسن إذا انفرد جزاء الله ولذلك قلنا لهم ميزات غير عادية سر بقاء المذهب الشافعي إنه يمتاز بهذه ليش الملح هذه الذي فاز بها قال فرد صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا ما يفرد مع أن نسمعه قال عجل هذا ثم قال ثم صل علي نعم قال والأظهر سنها في الأول ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح والأظهر قال سنها في الأول اللهم صل على محمد يعني إذا أتى بالتشاهد تحيات المباركات الصلوات طيبات لله تحيات, تحيات المباركات الصلوات أو تحية مباركة الصلاوات طيبة زيادة مباركة فيها لأن فيها أو أثر الشعب بهذا اللفظ لأن فيه زيادة المباركات تحيات المباركات الصلاوات طيبة لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله الله مصلّي على محمد هل الله مصلّي على محمد دعاء أو ذكره بغير دعاء؟ هذا الخلاف بينهم فمن قال أنه ألقا لا يدعو في التساعد الأول ومن قال أنه ذكره نعم قال ولا تسن على الآل في الأول على الصحيح الآل لا تسنوا على الأول لنبدأ التخليف ولم يذكر فيه وإنما تسن في الثاني في الثاني على آل محمد كما صليت على إبراهيم واجب يعني بعض من بعض الصلايدات إذا تركها فإنه يسجد لسه نعم وتسن في الأخير وقيل تجب وتسن في الاخير يعني السنه بعضيه وقيل تجد لكن الصح انها سنه وليست واجب نعم قال واكمل التشهد مشهور مشهور اكمله لكن أقله نعم قال وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام عليك سلام عليك شوف جاء ليش بالتنكيل سلام عليك ايها النبي سلام بالتنكيل هل سلام مثل السلام عليك ورد في الحديث ورد في الحديث ان سلام والسلام ايضا ورد كله ولذلك قاسوا بعد ذلك السلام إذا قال خرج من الصلاه قال سلام عليكم او السلام عليكم هل له ان يذكر فمن قال بالتنكير قياسا على ذكر الحديث هنا مركرا ومن قال بالتعريف قال لا يصح الا بالتعريف وهو المعتمد لأن العموم في الالف واللام غير العلو غير العموم في التنوين نعم قال سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله نعم وقيل يحذف وبركاته والصالحين ويقول وأن محمدا رسوله قيل لكن بعي نعم قلت الأصح وأن محمدا رسول الله ايوه <تبت> هذا صحيح ومسلم وان محمد الرسول والله صحيح قال واقل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وآله اللهم صل على محمد وآله والزيادة الى حميد مجيد اللهم, انت صل انت صل انت اللهم صل على محمد وآله هذا فرض اللهم صل على محمد وآله هذا فرد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد, محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركته على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالم إنك حمود مجيد هذا وهذا السنة بعضية نعم قال سنة في الأخير نعم وكذا الدعاء بعده ومأتوره أفضل والدعاء بعده سنة لك سنة هيئة قال وما أتور وما اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعطت وما به مني أنت المقدم وأنت المؤخر إلى آخر يدعو بما شاء يدعو بهذه الكلمات الواردة في الذكر في التشاهد ثم يدعو بما شاء فإنه الآن استجاب له فلا ينتظر حتى يخرج من الصلاة بعد ذلك يدعو لا ينتظر حتى يخرج ثم يدعو يدعو وهو في الصلاة ولا قال ولا العمراني المثل والله المثل الأعلى والله المثل الأعلى. كل ما يجيش واحد عند واحد يجي يدخل عندو. بعض لما يخرج الرجال يبقى البعض قد ديني ما تعرف وش هذه لغة إمانيه بحتة. <تصفيق> <تصفيق> قال إذا أتيت إلى إذا شخص والله المثل الأعلى ودخلت عنده اطلب منه أنت داخل يعطيك. مش تخرج تقول له مع السلامه تخرج. بعد ترجع تقول له هات. دق الباب هيعطوني الآن جزاك الله خير الله يفتح عليك آمين الله يزودك بك آمين بكر بالشاهد الله يجزي خير هذه ما هذه لا نفرط فيها ولا نؤثر بها أحد يلا عزل الشاهد ما في مشكلة اقرا <تصفيق> <تصفيق> قال ويثن أن لا يزيد على قدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستحب وصلاة. يستحب أن لا يطول خاصة إذا كان إماما إذا كان إماما لا يطول بالتشهد كثير لا يقرأ سوره البقرة نعم تشهد سرعة ويسلم أما إذا كان منفرد أو مأموم فلا مانع ندعو بما شاء ويستحب أن لا يزيد على التشهد ولا يشوى والدعاء. نعم الوارد قال ومن عجز عنهما ترجما من عجز عن الفروض هذه ترجم لان الفاتحه ما يستطيع ترجمها الفاتحه لا بد ان يقراها بالعربيه لا يستطيع ان يترجمها اصلا واذا ترجمها بخلاف معانيها تماما اما بالنسبه لتكمله الاحرام او التشهد او الصلاه على النبي او السلام فلا مانع اذا ما استطاع ان ينطق بالعربيه فإنها وإن كانت أركا متعبت بألفاظها إلا أنه يأتي بالمستطاع نعم قال ويترجم للدعاء والذكر المنجوب العاجز للقادر في الأصح الحقيقة أن الدعاء ما بعد الوارد ينبغي أن يدعو الإنسان بما هو مخلص فيه فإذا حاول أن يدعو باللغة العربية وهو ليس عربي سيتعب ما يعرف لا يدعو لا ادري اذاني ادري بما انت مخلص فيه ادعو باللغه العيش التركيه وادعو بالفارسيه وادعو بالايش وادعو بالتروزيه وادعو بالانجليزيه وادعو بالمشت ولا يستلف في ذلك واضح ها لا الاشياء اللي تريد انت تدعوها ما بعد الم... ما بعد الذكر الواجب وفي السجود ايضا في السجود يدعو بما شئت ادعو بالانجليزية الذكر ليس ركر الذكر الوارد في السجود ليس ركر فيجوز ان تذكر بعد التسبيح سبحان رب العظيم هذا بالعربية ادعو بعد ذلك بما تريد بالانجليزي في الفريضه والنفل سوا قال التاني عشر من الأركان السلام هذا الركن الأخير وهو السلام تحرير, تحرير التسليم وهو وأن يقول السلام عليكم ورحمة الله انتهى خرج من الصلاة إذا قال السلام عليكم خرج من الصلاة خلاص نعم قال وأقله السلام عليكم والأصح جواد سلام عليكم يقول السلام عليكم هذا أقله وأكملها السلام عليكم ورحمة الله ثم هذا التلفظ ركن هذا السلام عليكم هذا الركن ورحمه الله و سنه الالتفات يمين وشمال سنه فاذا قال انك حميد مجيد السلام عليكم انتهى الصلاه خلص خلص التفت او لم يلتفت اتى بغيره او لم بغيره واضح نعم قال قلت الاصح المسؤول سياتي بالسنة نعوه قال قلت الاصح المنصوص لا يجزئه والله اعلم قلت الاصح المنصوص لا يجزئه ان يقول سلام ويقول السلام السلام عليكم بالتعريف قال الرابع يصح ان يقول سلام وهي طريقه من طرق حكاية المذهب من أنهم قاسوها على التشاهد الوارد في الأحاديث السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وورد في بعض الأحاديث سلام عليك بالتنكير فقالوا العموم هناك والتنكير واحد السلام وسلام وذلك ورد في الحديث هنا وهنا واحد فكذلك هنا إذا ورد السلام عليكم يجوز أن نقول سلام لان العموم واحد ايضا والصحيح كما قال النووي ان وان وجد عموم في التنوين لكنه لا يرقى لان يكون مثل الالف واللام لانه يستغرق جميع افراد الجنس فلا يصح الا ان يقول السلام عليكم لكن لو قال سلام عليكم صحيح قال قلت الأصح المنصوص لا يجزئه والله أعلم لا. وأنه لا تجب نية القرود الأصح أيضا والأصح أيضا من, من عبارات المنهاج أنه إذا أتى بالاصح أو بالصحيح أو بالأظهر أو بالظاهر أو بأي مصطلح في الفقه الشافعي ثم يعطف بعد ذلك عليه ووو و و فهي معطفة على ما قبلها فهي على الا صح معطوفا إذا الاصح انه لا ي... لا ياتي بنيه الخروج لماذا لماذا لا ياتي بنيه الخروج اتركوا لأنه لانه اذا لم يأتي بها وتكلم بطل صلاته لا لا اذا اتى بها لو اتى بنيه الخروج قبل السلام بطلت صلاته <تصفيق> لو نوى الخروط قبل السلام بطلت صلاته كما لو نوى هوقر هو الفاتحة لأن الصلاة فيه الجزم من بداية تكبيرة الإحرام إلى نهاية وأنتم قد أخذتم بشروط النية استدامتها والجزم فإذا تردد ولو لحظة في الصلاة بطلت لو تردد في الوبول لو تردد في الصيام لو تردد في أي شيء ما في إشكاله لكن لو تردد في الصلاة بوجد لحظة قال سأسلي وجزم بس لو دخل زين صلاة باطلة تبطل في الحال فكذلك هنا إذا نوى الخروج بطلت قبل سنة أطلت صلاة وخلاص روح فقالوا لا اشترط نية الخروج لكن إذا سلم وقال السلام عليكم ما في منع أن ينوي الخروج معه ما في منع أن ينوي الخروج لأن من شروطه أن يكون مستقبل القبلة وأن يكون وأن ينوي بها الخروج، وإذا من المستحبات أبي سلم على من بيبنا يمينه وعلى من بشماله نعم ها لا أتلقى السلام السلام عليكم وقصد التحليل خلاص حتى لو لم يقصد التحليل أصلا أتى بالسلام انتهى الكلام لكن مسكنة لو أتى بي نية الخروج وقبل أبي يسلم بطلت صلاته نكون ادخلناه بمشاكل فكيه السلام عليكم ورحمة الله رسوله نفسه هذا كالطلاق اذا طلق لا يحتاج الى نية وكالنكاح لا يحتاج الى نية لا يجي واحد يقول زوجته هطارت ثم يقول انا ما رويه عادي اذا ما رويه عادي <تصفيق> بعدين ان شاء الله بيكتب لك الاجس قلنا خليها دراحة تتزوج لا قال واكمله السلام عليكم ورحمة الله مرتين يمينا وشمالا هذا اكمل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله كيف يكون التسليم يبدأ به التلفظ به كيف؟ ها يلا تحركوا كيف يسلم هذا صح لكن الاخير لا الاخير ما كملتش يبدأ بسامقه قبل أن يتحرك لكن الأخرى إيش؟ يقول السلام عليكم ورحمة الله وينتهي به بعد العودته منه السلام عليكم ورحمة الله إذاً السلام عليكم يأتي به وهو متجه القبلها السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لكن هو الآن سيت سي... سي... سي... سيتوجه يمين او شمال لا تبطل صلاته حتى وان التفت اصلا بدون سلام انه مكروه لكنه لو كان يصلي وهو مستلقن فانه متوجه الى القبله بايش بوجهه فلا يلتفت الا مع السلام انه لو التفت قم صلاته يقرأ قال <تصفيق> ملتفتا في الاولى حتى يرى خده الايمن ملتفتا حتى يرى خده الايمن يراه من بجواره منه ما السلام عليكم سلام عليكم قال وفي الثانيه الايسر ناويا السلام على من عن يمينه ويصاريه. ينوي به ايضا السلام عن من عن, عن, عن, عن ينوي نعم. قال ناويا السلام على من عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وجن. هذه هذه مشكلة والجن هذه. أنا عندي حساسية من الإنس والجن. عندي حساسية من الجن من على الفقهاء يكثر من الجن وبعض المشاكل. الفقهاء يكثر من هذه المسائل وبعدين. لا ادري اذا ضرب احدهم او قتل سي او سيء شي او شيء قد دخلوا جنة جاء واحد قال قال الشافعية يستحب ان يقول يصلف الظهر او العصر او المغرب او العشاء ويستحب ان ينوي الجماعة حتى ان كان منفردا استحب ليش؟ في ملائكة جن وفي جنة وفي جنة يتأمموا فيه فواحد دخل المسجد وهو وحده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 لكي يتوهم ثم يطير عقله عقل الإنسان هذا مركب على قدره يهدأ يهدأ شوي يهدأ شوي والفقهاء مولعين أنه يسلم على الجن والعفاريت والمسلمين وكذا وأنه يذكر جنو الامامه لأنه إذا لم يقتدي به بشر فسيقتدي به ملائكه وجليلة ما وذلك يذكر السلام عليكم جبلت كل الصالح الموجودين فقد يدخل في, عيش في مشكلة وأنا لا, <تصفيق> لا أنصح هذا لا حتى لا يدخل في وسوسة وفي مشاكل واحد اليوم واحد واحدة تبتصل تقول يا شيخ انا انا انا مستقيمة واصلي كل الصلوات والسنة كل الصلوات واقوم الليل كل يوم والاذكار لا تفتح لساني من الاذكار اذكر الله في الصبح والظهر والليل وحتى واني نائم وكله قتل كويس الحمد لله قالت لكن بحس كده يعني بس ببطني في حاجة كده شوية هنا قلت له اه خلاص يمكن تكوني حامل انا انا كبيره بالسن عمري فوق الستين وزوجي مهلوت وكذا قلت له يمكن يمكن في جراثيم و ايش في ب... ايوه نسيت الكلمه هذه اللي جبتها بس في اوساخ ده الباب نروح خلاص بس من فحص يمكن ب... اللي هي هذيك الجارديه والاميبيا وال... تعطيها لا, لا في حاجة تانية في حاجة تعطيها لا لا لا ما بشيها لا حاجة تانية لا كله وعب بالأخير لا تكون مريم بنت عمرها <تصفيق> خلاص لأنها تصلي وتعمل كل شيء طيب كل الملك ينزل خلاص فإنسان يبت شوية شوية شوية يتوهم أشياء فهاني انتبهوا انتبهوا لي أنفسكم ها. لما تدخلوا الملائكة والجنة أحيانا وتعود السويب ها مشاكل نعم <تصفيق> <تصفيق> لا الملائكة لا الملائكة <تصفيق> <تصفيق> قال وينوي الإمام السلام على المقتدين وهم الرد عليه أي وينوي أيضا به السلام عليكم حتى يجد, يجد الأجر حتى يجد الأجر أنه سلام عليكم كان يسلم عليه لأنه شيء يقول السلام عليكم لمن أجاهم فينوي به أيضا حتى يجد ليش الأجر السنية وهم أيضا ينمون بردهم على هذا الإمام نعم قال الثالث عشر ترتيب الأركان كما ذكر فيها. الركن الأخير هذا هو هذا الركن الأخير من أركان الصلاة وهو أن يرتب الأركان بأن يأتي بتكبيلة الإحرام والقيام وقرأة الفاتحة ثم الركوع ثم السجود كل هذه مرتبة كما ذكرت ولا يجوز له أن يأتي بالسجود قبل الركوع ولا بالركوع قبل قرأة الفاتحة قال فإن تركه عمدا بان سجد قبل ركوعه بطلت صلاته ايوه سيتكلم المؤلف الان على السهو كانه والله اعلم وسيبدا بموضوع جديد هل الوقت يكفي او لا يكفي لان الجيران قلقين دقائق دقائق لا تغاونه باقي على لا مشاكل عشر دقائق وخمس جنبها خمس فزعتون الناس قرأ. قال وإن سها فما بعد. فإذا قرأ إذا قرأ انتبه انتبه, انتبه إذا قرأ الفاتحة والضالين آمن ثم رضى أن يركف سجد سجد إن كان عمدا بطل الصلاة وإن كان سهوا فما بعد المتروك له إج له يعني كأنه لم يأت به كأنه لم يأت به. فأذت وعندكم قاعدة في العود إليه والقيام كامه يقول المتروك هذا إذا, إذا, إذا, إذا ترك شيئا من الصلاة من الأركان يعود إليه ما لم يأتي بمثله يعود إلى الركن المتروك ما لم يأتي بمثله كيف نطبقها؟ فهذا الذي قال ربنا لينامين سجد إذا تذكر في السجود يعود يأتي بالركوع تذكر وهو في الجلوس التش... على سجنتين يقوم يأتي بالركوع ما تذكر إلا في السجود الثاني يقوم يأتي بالركوع تذكر وهو قائم أنه مركع يأتي بالركوع تذكر وهو ركع الآن أشتي الأول من كل لغة كل لغة ويعود إليه ما لم يأتي بمثله الآن أتى بمثله هل يأود إليه؟ لا خلاص هذا الذي أتى به يحل محله مباشره والشافعيه عندهم كما قلت لكم امتداء لا يشترطون القصد في القراء ولا التعيين ولا هم يحزنون الآن هذا الركوع للركعة الثانية لكنهم يصرفونه للركعة الأولى دايرك يعني إيش؟ دايرك يعني مباشرة صح؟ ما شاء الله خلاص عرفنا وده المثقف خلص يقول ديريكس ذكرة قال فان تذكر قبل بلوغ مثله فعله وإلا تمت به ركعته وتدارك الباقي أيوه. فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة ترك من ال... نعم فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة إذا تيقن في آخر صلاته وهو بالتشاهد قال أه بقى سجدة والسجدة هي الأخير أتى بالسجدة أتى بالسجدة لأن كل سجدة كما قلنا تقوم مقام الذي قبلها الآن ما في سجدة السجدة السجدة واحدة ثم أطلب التشهد ما في واحدة ثانية أعطى أن أقيمها مقاماً أولى ما هذه فأأتي بالسجدة ثم يرتب وهو التشهد والسلام نعم قال سجدها وأعاد تشهده فقط أو من غيرها لزمه ركعة أو متدر. من غيرها أو من غيرها تذكر أنها راحت على السجدة بس ما يدري هل من الأولى أو من الثالثة أو من الثالثة أو ما يدري فلنفرض أنها من الثالثة وهذه الرابعه الرابعة أتى بكام سجدتين لا اله إلا الله نقول له السجدة الأولى لليش للسجد للركعة الأولى ويبقى معه ايش ؟ ركعة يقوم ويأتي بالفاتحة والركوع والسجود السجد وإن كانت من الأولى فقد مر معنا ان الاولى كله يلتقي الركعة الأولى كلها تلتقي وتكون الركعة الثانية مقام الأولى والثالثة مقام الثانية والارضة مقام الثالثة ويأتي بكم ؟ بركعة واضح؟ نعم, نعم. قال لزمه ركعة وكذا شك فيهما وكذا شك هل هي من الأولى او من الثانية او من غيرها نعم قال وإن عالما في قيام ثانية ترك ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجده سجدا. آه هذه اللي تكلمنا عليها أمس. هذه اللي تكلمنا عليها أمس يقول الأسجد السجدة الأولى من الركعة الأولى سجدا السجدة الأولى من السج من من الركعة الأولى أو الثانية أو سج أو, أو أي أو أي سجدة سجد واحدة ثم قال ثم تذكر انه باقي معه هو ايش السجدة والجلوس بين السجدتين فماذا يفعل اكرا قال وقيل ان جلس عد عد نعم. قال وان علم في قيام ثانية ترك سجدة فان كان جلس بعد فان كان جلس يقف فان كان جلس يعني الاستراحة, الاستراحة. فانه يذهب مباشرة لفين للسجود ليش طيب الجلسة من السجلتين مش ركر قالنا خلاص قام مقامه لأنه ركن غير مقصود ولأن الأفعال أصلا في الصلاة للصلاة إذا أتى بسنة والأثنيات بفرض فإن يقوم مقام الفرد أصلا كما لو كان عليه طوافة وإفاظة عليه طوافة الإفاظة ثم نسيه نسي طواف الافاضه اليوم الاول يرمي اليوم الثاني يرمي اليوم الثالث يرمي, يرمي ونسي طواف الافاضه ثم ذهب الى الطواف الوداع وقصد الوداع وانطلق وتذكر بعد ذلك انه لم يطوف الافاضه فماذا عليه ليش عليه لأنه يقوم مقامه ليش لانه نسك ينطلق مباشره على طول هذه الافعال النسك تاتي سواء قصدتها او لم تقصدها واضح فكذلك هنا جلس الاستراحة هذه الجلسة ليست الاستراحة لانه ليس محلها وانما محله الفرضي فيأتي بها نعم قال فان كان جلس بعد سجدته سجد سجد مباشره لا ياتي للجلوس ليسجد وقيل ان جلس بنية الاستراحة لم يكفيه وقيل وهو ضعيف جدا انه لو جلس وقصد النيه الاستراحة وكأنه ايضا رفض الجيش الركنية قال لا يكفيه والصحيح انه يكفيه قال وإلا فيجلس مطمئنًا وإلا, وإلا وإلا انتبه وإلا, وإلا, وإلا لم يجلس الاستراحة اصلا انتبه ركزوا معي الى هذه المسألة ايه يا اصحاب المركزين اين المركزين العادة أن الإنسان إذا أراد أن يسجد إذا أراد أن يسجد لغير السجود هو لغير السجود ثم أراد أن السجود فماذا يفعل؟ يريع ليسجد لابد أن يقصد السجود من بدايته الآن قام ولم يقوم لجلسة الاستراحة وإنما للقيام فلما تذكر في القيام أنه لم يجلس جلسة الراكد ما بين السجدتين وانتم قد مر معكم أنه إذا رفع من رأسه يقصد لابد أن يقصد الجلوس هذا عاليا هذا ما قصده فلما تذكره في القيام قال يعود للجلوس مطمئنا يعني للجلسه ليش؟ للجلسة بين الركنين لماذا لم يقل يعود للسجود ثم يقصده لماذا لم يقصده لماذا؟ ها يلا ها؟ ليس إلا رأيكم جلوس بين السجدتين ليس هنا وهناتين قلب قبل قال إذا لم يقصده يعود لابد أن يكون قاسداً لابد أن يكون قاسداً به هذا ما كسده لا السجد ليش لماذا قام بغير قصد وحسبه خاف كسده من الرجعة هذه ممتد لا بأس لا بأس. يعني لا سواء من المجتهدين هو مش وجه يعني نصف قفا ماذا القفى لكن ممتاز انا كلهم حسبوك قفى للمكرمي اخفوض ربك انه ما بين القفى والوجه ها. لماذا يلا تحركوا لان القصد قد جاء كما قال لان القصد للجلوس قد جاء اصلا الان فعاد للجلوس هذا القصد واحد. مش شرط ان يكون انا اذا قلت لك اجلس سواء كنت نائم او كنت قائم الجلوس هو الذهاب اليه لما قل لك اجلس سواء كنت قائم أو كنت ناعم هو قصد الذهاب اليه من قيامة او من سجود. الثاني الوجه الثاني ايضا انه سيفي بسجنة ثالثة. وما قال به احد. يقول كل كله سجود. ما هي ادراع. فاذا اتى بركن زائدا تبطل الصلاة. معكم معروف هذا. يكره. قال. والا فيجلس مطمنا ثم يسجد وقيل يسجد فقط وقيل يسجد مباشره ولا يحتاج الى هذا ولا الى هذا وانه قد سقط ايش <تصفيق> لانه ما يؤتى به الا للفصل بين السجدتين فقط وصلى الله اجي سطر إلى قال وان علم في اخر ربع لا للطويل الكبير هذه لا كبير هذا هذه السطر سعد الدرس كله خلاص <تصفيق> يعني